الخامس وهو أعظمها ويسملها وأظهرها معاندة للشرح ومكادرة لأحكامه ومشاطة لله ورسوله ومضاعة للمحاكم المحاكم الشرعية إعداداً وإعداداً وإصاراً فتأصيلها تطريعاً وتشكيلها تنميعاً وحكما وإزاماً ومراجعاً ومستمداً هذا أظهر أنواع وتحكيم القانون وجعله الشيخ هنا من ماذا؟ من أنواع الردة الاعتقادية لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه ردة اعتقادية ظهر منها فعل لا يحتمل الإسلام من أي وجه إنما الفعل كفر الظاهر لماذا؟ لأنهم يعاندون شرع الله تبارك وتعالى وهذا، هذه المعانده والرد ليست أمرا قلبيا كما في الكلام عليه نعم فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفت من شرائع في شرائع حتى وقوانين قوانين كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين أم بعض الجدعيين المتصلين إلى الشريعة غير ذلك نعم لماذا إنه هذه المراجع في الأصل ترجع لدين غير الإسلام هذه المحاكم كما أن المحاكم الاسلاميه مرجعها الكتاب والسنه والاسلام لكن مراجع القوانين الوضعيه وماذا ماذا مرجعها القوانين الملفقة من شرائع شتى ومن اراء ومذاهب الكفار من شتى انواع البلاد كذلك ايضا كل ما ترجع اليه في الاسباب دعاوى الاسباب وفي التقصيلة وفي التفريعات وفي المستندات وفي كل طرق العمل ترجع إلى دين غير الإسلام فلا صله بينها وبين الإسلام إلا كصلة كصلة الولد ولد الزنا بابيه وقد قطع الشرع بينهما الصلة كما قال نبيع السلام الولد للفراش وعهل الحجر فكيف يقال إن القانون من الشرع هذا ما قال بي احد من جملة المجانين فضلا عن العاقلين وتحكيم القوانين هو أعظم أنواع الشرع أعظم أنواع الرد والمعارضة لشرع الله تبارك وتعالى وهذه الأنواع والأعمال من أشد أنواع الاستحلال لأنهم يعاندون ويظاهرون حكم الله تعالى ويناجعونه في ربوبيته وفي ألوهيته وبيان ذلك أن الكفر نقيض الإيمان ومن المعلوم أن الدين كله إما خبر يجب تصديقه وإما أمر يجب الانقياد والاستسلام له وتنفيذه فمن اعتقد أن الله حرم الشيء ومع ذلك امتنع وابى الإذعان وللقياد له سبحانه فهو إما جاحد للحكم يعني مكذب الله باللسان وإما معاند لله والشرع يعني الحاكم الذي يعتقد أن الله تبارك وتعالى حرم الزنا وأوجب على فعله الرجم او الجلد وأوجب في السارق قطع اليد وأوجب في القاتل القصاص أو الديه وأوجب في الشارب الجلد وغير ذلك الأحكام إذا كان يعتقد هذا صحة هذا ويترك تمام هذا معالد لله تبارك وتعالى كما علم إبليس أن الله جل وعلا هو الإله الحق الذي يجب طاعته ويجب الاستجابة لأمره والانقياد لأمره ثم ابى وعاند واستكبر عن امتثال الأمر الله جل وعلا فكفر هؤلاء القانونيين كفر من جهة العناد والاستكبار وهذا هو أنواع أسوأ أنواع الاستحلال هذا جيده؟ قال والكفر ينقسم من جهة أسبابه وبواعته إلى أخسام أربعة كفر النفاق وكفر الجحود والتكذيب وكفر الإعراض والجهل وكفر الاستكبار والعناد وهذا الأخير هو سبب كفر من يحكم بالقانون الوضعي وذلك لأنهم ناقضوا شرع الله وأحكامه بعد معرفتهم وعاندوا وابوا للانقياد لخالقهم جل وعلا وهذا الرد والعناد أسوأ انواع الاستحلال وهو كفر ابليس كفر إبليس كان عنادا بعد أن علم وعرف وجوب الانقياد لله تبارك وتعالى والامتثال لامر لكنه ابى واستكبر وعاند شرع الله تبارك وتعالى وعاند حكم الله وحال القانونيين مثل حاله بل اعظم لانهم لم يمتنعوا عن, حكم عن الحكم للشرع فحسب وانما شرعوا مكانه زباله أذهان الكفار والزنادقه واوجبوا, وأوجبوا الحكم به على الناس والزمهم به وهنا ياتي الشبهه المشهوره يقول قائل لا نكفر من حكم بالقانون الوضعي الا بالاستحلال والاستحلال امر قلبي ومعنى الاستحلال هو اعتقاد حل الشيء طبعا لا يخفى أن هذه انتشرت جدا أن الاستحلال هو اعتقاد حل الشيء وينقلون عن شيخ الإسلام يقول قال ابن تيميع والاستحلال هو اعتقاد حل الشيء ويالكثلون باكث الكلام والحقيقة أن هذه صورة من صور الاستحلال فقط وليست هي الاستحلال بكل صوره لأن الاستحلال له صور كثيرة منها اعتقاد حل الشيء قال والعناد أيضا لا يعرف ليس إلا أمرا قلبيا وهذا كله غلط أما العناد والرد فليس أمرا قلبيا محض إنما له علامات أمارات فيذلث مثلا الله سبحانه قال إلا إذلث واستكبر وكان من الكافرين امتنع عن تطبيق الأمر الشرعي دون عذر دون إكرار ولا يزال أهل العلم من لجن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا يحكمون بالأمارات والعلامات بالأمارات والعلامات ويجعلونها قرائن للأحوال ويجرون الأحكام بالظاهر الذي ظهر لأن الله تبارك وتعالى مكن للحاكم وجعله فوق كثير من عباده وليس له مقرح وليس له مقرح. فكونه يطبق أحكام الكفار وترك تطبيق الإسلام هذا عناد واستكبار ومناقضه لامر الله جل وعلا فما بالك هو يصرف بهذا قال وتصريحات القوم أكثر من أن تذكر وتصريحات القوم أكثر من أن تذكر وقائل هذا الكلام اعتقد أولا ثم استدل فأصمّوا ذنيه عن كلام الحاكمين بالقوانين الوضعية وأشباه وأشياءهم وما يصرحون به من تنقص للشرع ورد واستهزاء به وصد عنه بكل الوسائل وقرق بل يطشون أشد البطش بمن دعا إلى تطبيقه ويحاربونه بكل الوسائل كيف يخفى هذا على من؟ يريد أن يبحث المسألة ثانيا قد ذكر أهل العلم صورا كثيرة للاستحلال ليس صورة الاستحلال هي اعتقاد حل الشيء فحسب لا بل له صور أخرى قال الشيخ الإسلام الـ رحمه الله في الصارم المسلول المجلد الثالث والاستحلال اعتقاد أنها حلال طبعا هذا كلام نقله بعضنا صلى في هذه المسألة وبتر الكلام إلى هنا قال الشيخ والاستحلال اعتقاد أنها حلال وهكذا سكت ولكن يتكلم قال الشيخ والاستحلال اعتقاد أنها حلال وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها وتارة باعتقاد أن الله لم يحرمها هذه صور تارة باعتقاد أن الله أحلها أو تارة باعتقاد أن الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها لا اعتقد شيء وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة ويكون جحدا محذنا غير مبني على مقدمة احنا قلنا الجحد هو ايه ان ينكر حكم الله بالاستهانة تمام هذا نوع من الاستحلال طيب في انواع اخرى قال نعم وتارة يعلم ان الله حرمها ويعلم ان ان الرسول انما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا اشد كفرا ممن قبله وقد يكون هذا ما علمه أن من لم ينتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمير وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته يعني يقول لك والله صلى الشرعب إحنا ايه؟ في خلل رجم الزاندة وحشية وفيها ضرر فهذا هنا يعمل هو؟ يطعم في صفة من صفات الله أنه حكيم واضح ويستدرك على الله وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به يعني ايه؟ يعلم ان الله حرمها وانه يعاقب من فعلها وان هذه العقوبة وان الحكم الشرعي ثابت بالكتاب والسنه ومع ذلك بعد هذا كل يعمل ايه؟ يرد الشرع ويعاند وهذا يكون ماذا يكون تمردا او اتباعا لغرض النفس مثل حال ابليس ابليس يعلم ان الله ربه وانه يجب عليه ان يطيع الله لان الطاعه حق لله هذا واضح ويعلم ان امر الله لحكم تمام لكنه لهوى نفسه وكبر نفسه وتمردها عن الحق ابى ان ينقاد ورفض ورد الحكم الشرعي فكان كفره ردا ويباء واستكبار وكذلك كفر الذين حكرون القانون الوضعي فهذه الصورة من الرد والعناد جزء من صور الاستحلال قال الشيخ رحمه الله وحقيقته كفر هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول أنا لا أقر بذلك ولا ألتزم وأبغض هذا الحق وانفر عنه فهذا نوع غير النوع الأول النوع الأول هو اعتقد حل الشيء ده نوع ده نوع, دا نوع دا اسم رد وإباء واستكبار والأول لم يطلع على التحريم اعتقد أن الله لا يحرمه أو اعتقد العزب كذب الرسول فيما يبلغه عن ربه قال بل عقوب قال فهذا نوع غير النوع الأول وتكفير هذا النوع اللي هو بيرد ويعارض معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته أشد وفي مثله قيل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وهو إبليس ومن سلك سبيله وبهذا يظهر الفرق بينه وبين العاصي يظهر الفارق بين من رد الدين وأبى واستكبر وبين من عصى مجرد معصي قال فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه يعني العاصي أخواننا يعتقد وجوب تحكيم الشرع لكنه حكم بغير الشرع في مسألة لهواه لشهوته وهو يعتقد مع فعله لهذا وجوب تحكيم شرع الله قال ويحب الا يفعله يحب هو يلتزم بالشرع ويحب ان يحكم بالشرع قال لكن الشهوه والنفرة منعته من الموافقه شهوته ان والله المحكوم عليه ذا قريب وعز نج قريب او المحكوم عليه دفع مبلغ من المال والمال جميل أو أن المحكوم عليه بينه وبينه مصلحة وهكذا بخلاف من جعل الأصل تحكيم غير شرع الله وأعرض كل الإعراض وأبى كل الإباء أن يجعل لشرع الله مكانا في حكمه غير قال فقد أتى من الإيمان بالتصديق وأتي من الإيمان بالتصديق والخضوع والقياد وذلك قوله عمل لكن لم يكمل العمل فظهر من كلام شيخ الإسلام أن لحظة الاستحلال يتناول صورا عديدة وأن من حصره في اعتقاد حل الشيء فقد أخطأ بل بين الشيخ أن الممتنع من العمل مع إقراره به وكذا الراد لحكم الله المستكبر عليه هو من أشد صور الاستحلال وكفره معلوم من دين الإسلام بالضرورة وإلى هذا النوع يشير الشيخ محمد بن إبراهيم في سياق كلامه لانه قال أن إيجاد المحاكم القانونية في بلاد المسلمين من أشد أنواع المظاهرة والمظاهرة والمناقضة والمعارضة لشرع الله لماذا؟ لأن الله أرسل رسوله ليقيم للناس محاكم إسلامية فهؤلاء أقاموا محاكم قانونية ومنعوا المحاكم الإسلامي فهذا بل على شدة المناقبة والمعاندة والرد وهذا أسوأ أنواعه الاستحلال وأشد أنواعه وهذا كفره كما قال الشيخ معلوم بالضرورة من دين الإسلام وعنما عليه أهل الملة وإما يدخل في جملة الرد لأحكام الشرع واستحلال المحارم واستحلال المحارم ينفع لقصة الرجل الذي أعرس بمرأة أبي. على طريقة أهل الجاهلية معاندا ومقدما لطريقة أسلافه وأحكامهم على حكم الله ورسوله فبعث النبي صلى الله عليه وسلم له أبا بردة بن نيار وأمره بقتله وتخميس ماله والحديث رواه أحمد في مسنده وأصحاب السنن والدارمي والبيهقي في السنن والحاكم في المستدرك وغيرهم قصة هذا الرجل إنه كان من عادة أهل الجاهلية قديما أن الرجل منهم إذا كانت أن الرجل منهم يلس أباه حتى في مرأته فإذا كان أبوه قد تزوج امراه أبي كان يتزوج وهو بعده أبي فأفضل الله تبارك وتعالى ذلك بقوله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخي وأمهات الأختي وأمهاتكم اللاتي أرضى لكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائيكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الرصين إلا ما قد سلف ها؟ ولا تنكح ما نكح من النساء إلى ما قد سلس. قبل فحرم الله جل على هذا ولا تنكحوا ما نتحه من النساء إلى ما قد سلس. فحرم الله تبارك وتعالى هذا الأمر من أمور الجاهليه وبلغت هذه الآية هذا الرجل إلا أنه ابى أن ينزل على حكم الله واستمر على حكم من؟ على حكم أثلاثه وطريقة آبائه فأعرس يعني عقد على امراه أبي ودخل بها وهذا الأمر يخالف الزنا بمرأة الاب فإن الزنا بامراه الأبي معصي وكبيرة من الكبائر الزنا بامراه الأبي كبيرة من الكبائر أما نكاحها فهذا الشخص لم يحرم ما حرمه الله رسوله فهذا الشخص معاند للمدين لا تبارك وتعالى فثمة فارق بين الأفعال الحر وبين هذا أضرب لك مثالا الرجل اذا زنى بأمه والعياذ بالله هل يكفر؟ لكن لو عقد على أمه وتزوجها يكفر لماذا لأن الاول زنا وزنا المحارم فيه عقوبات مغلظه فوق احكام الزنا كما هو مقرر في كتب الفقه لكن البحث الان في ماذا في مساله التكفير من عدن هل يكفر لمجرد أنه زنى بأمه أو بأخته لا هذه معصية وكبيره من كبائر شنيعة وفجور عظيم وينبغي على الحاكم أن, أن يطبق عليه الحد وينكل به ولذلك قالوا حديث النجاة السلام عند أحمد من خق محارم الله ففقد وصله بالسيد لكنه في, في كل هذه الأحوال مسلم. أما لو عقد على أمه وتزوجها نكاحا نكاحا يكفر لماذا؟ لأن هذا استحلال عملي لما حرم الله ورسوله قال الله تبارك وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الذين الحق من الذين وجدوا كتاب حتى يجزك عنهم ونصغرون فبين الله جل وعلا وحرّض أهل الإسلام على قتال الكفار بعده أمور منها؟ أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فلذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا, أبا برده بن نيار إن رضي الله عنه وآمره أن يقتل هذا الرجل وأن يخمس ماله، ومعلوم أن تخميس المال لا يكون إلا في مال المرتد لا يكون إلا في مال المرتد وقد ذهب المرجئة إلى أن هذا الحديث كان بإضلاع الله جل وعلا لنبيه بالغيب أن الرجل مستحل وهذا كلام باطل لا قيمه له من عدة وجوه اولا أنه لم يرد هذا بالرواية لم يرد هذا بالرواية أين جئتم به أين الرواية التي نصت على أن جبريل جاء لرسول الله وقال له أن هذا الرجل كان مستحلا هذا أولا الأمر الثاني أن الم... أنه من المعلوم عند عند أهل الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم في الناس إلى بالظاهر لا يحكم بمجرد علمه فإنه كان يعلم اسماء المنافقين ولم يجر عليهم أحكام المتدين لأنه يحكم بالظاهر لا يحكم بالعلم الباطن هذا واضح لا فالمراد من هذا أن هذا الرجل الذي عرص زوجة أبيه أن هذا استحل الحكم يعني رد حكم الله فتبين من هذا الحديث عدة أمور الأول أن حصر الاستحلال في اعتقاد حل الشيء خطا. لأن هذا الرجل استحل الفعل عمليا عملي ومعنى استحل هنا يعني عاند ورد حكم الله لم يحرم ما حرمه الله ورسوله قدم طريقة الاسلاف والآباء على حكم الله بعد أن عرف العمر الثاني أيضا في هذا في هذه القفة أن الرد والمعارضة العملية لدين الله جل وعلا كفر وردة والعياذ بالله هذا واضح قال الشيخ قال قد تقرر من مذهب آل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القدلة بذنب ولا يخرجونهم من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإيمان يعني لو أن الرجل جاء بذنب يتضمن ترك الإيمان كعدم تحريم ما حرمه الله ورسوله أو عدم إيجاب ما أوجبه الله ورسوله يرتد بهذا أما قولهم لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب مرادهم لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب من الذنوب المنهي عنها التي لا تتضمن ترك الإيمان إنما تتضمن نقص الإيمان قال الشيخ رحمه الله وأما إن تضمن ترك ما أمر الله بالإيمان به مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت فإنه يكفر به وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وكذلك أيضا بعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة إذا عدم التحريم هذا يعرف بماذا؟ هنا في الحديث حال عرض بالفعل انظر لقول الشيخ قال وايضا حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله فإن تخميس المال دل على أنه كان كافرا لا فسقة، كافرا لا فسقة، وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله. وإذا سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث قال أرى أنه في المستحيل، وكلام أحمد صحيح رحمه الله، ومراد أحمد أن الرد. أن الرد وعدم تحريم حرم الله ورسوله استحلال بل أسوأ وأنواعي لاستحلال بل أسوأ وأنواعي لاستحلال نعم هذه المحاكم الآن في كثير من أمطار المهدان مهياتا مكملة مفتوحة الأزواق والناس ليها اطراب إسرى يحكم حكم الله بما يخالف فحكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه عليهم نعم بل إنهم يسعون في الزام الناس بهذه القوانين أكثر من الزام الناس بالشرع لا يلزمون الناس بالشرع وإنهم يرجونها في ماذا بأحكام القوانين وهذه ردة مغلظة مركبة من اصناف من أصناف الكفر فإن لم يكن هذا من الصد عن سبيل الله فليس هناك صد عن سبيل الله كذلك ايضا ان لم يكن هذا كفر اعتقاد فليس هناك كفر اعتقاد لان هذا نوع من كفر الاعتقاد وهو الرد والعناد والمضاهات والمحاربة لشرع الله فإذا كان هذا هي الصوره التي امامنا الآن, الآن فينبغي أن يعلم ان هذا كفر رد عن دين الاسلام بل قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والمصارى وهم لم يسقطوا الأمر فقط لا هم ألزموا الناس بالحرام وفرضوا على الناس الحرام والكفر ففرضوا على الناس حرية الدين والعقيدة والرد وفرضوا على الناس أن يقضى في دمائهم وأموالهم وأعراضهم بزبالة اذهان كفّاء والمارقين والزنابق هذه ردة مغلظة رحمة بالله هذا لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه لأن معنى هذه الشهادة هي ماذا معنى شاهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاعته تصديقه فيما أخبر. وضاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحكم في القليل والكثير من سائر شؤون الناس كما قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجب يأبسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما وتحكيم القانون مناقض لهذه الشهادة وكذلك تحكيم القانون مناقض لشهادة اللا لا إله إلا الله لأن شايف أن لا إله إلا الله ركنها الكفر بالطاغوت وقد أمر الله بكفر بالطاغوت فتحكيم طاغوت يناقض لا إله إلا الله وذكر هذه جميع ما قدمنا على وجه البتئ على وجه الرصد معلومه المعروفه فسيختبر ذكرها هذا الموضوع لا يحتمل لا يحتمل ذكرها هذا الموضوع فلا ترى العقلاء ويا ما عاد الاسياف وغرضهما كيف ترضون كيف ترضون ان تجدي عليكم احكام انثاركم وافكار اسبابكم او من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطا بل خطاهم أكثر من صوابهم بكثير بل لا صواب في امهم الا ما هو مستند من اقم الله ورسوله مفصل او استنباط تدعونهم, يحت... تدعونهم. تدعونهم يحكمون في انفسكم ودمائكم وابشاركم واعراضكم وفي اهاليكم من ازواجكم وفي اموالكم وسائر حقوقكم ويتركون ويكفرون ان يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله كلمه يرفضون وتركون هذه قليله عن واقع الذي نعيشه بل هم يحاربون ويسجنون ويقتلون ويشردون من يطلب فقط التحكيم بالشرع ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتغرب إليه الخطأ ولا يتيهم فاظلون من بين يديه ولا نخلصني ذنزيل من حكيم حميث وقضوع الناس ورضوقهم لحكم ربهم قضوع ورضوق لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المسلوب. فكذلك يجب أن لا ولا يخصعوا أو ينضاد إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجرون الذي اهلكته الشكوك والشهوات والشبهات والتولد على قلوبهم الغرصة والقصرة والظلمات فيجب على العقلاء أن يبرقوا أن يرضأوا بأنفسهم أن يرضأوا بنقوسهم عنه لنا فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاق والأخطاء طباً عن كونه كفراً بنص قوله تعالى فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكاثرون السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر من البواد ونحوهم من حكايات آدائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سرومهم مثل عدد القبائل. شرع الرفاقه السلوم حق العرب وهكذا هذا كله يقول مثلا القحمانية العدنانية وهكذا هذه مجموعة من العادات ورستها رؤساء القبائل يجمعون الناس ويدخل المزنب ويدخل المظلوم يشتكون عنده ويبدأوا يحكم بينهم بما يراه منها أشياء جاءت من الشرق وأشياء جاءت من الغرب وبعضها يوافق الإسلام في بعض النواحي وبعضها يخالفه وهكذا هذا اسم السلوم السلوم الجاهلية يتورطون ذلك منهم ويحكمون به ويحملون على استخاف إليه عند النزاع. فقوان على أحكام الجاهلية وإعراضاً ورضوها عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله نعم يعرض عن حكم الله ورسوله ويرغب عن حكم الله ورسوله فهذه ردة يعزب الله قام النظم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما الله فهو الذي لا يخرج من المله فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكاثرون قد شغل ذلك القسم وذلك في قوله رضي الله عنهما في الايه كفر دون كفر وقوله ايضا ليس بالكفر الذي تذهبون اليه فذلك أن, فذلك أن تحمله شهوته وهواه على المكر في القضية بغير ما انزل الله مع اعتقادي أن حكم الله ورسوله الحق واتراضي على نفسه بالخطأ أو مجانبة الهدى. نعم يعني ما معنى هذا؟ أن يحكم في القضية يعني في القضية الواحدة المعينة. مثلا جاءه رجل يزني زن وهو قريبه يعمله. هو عادته أنه يحكم على الزاني إما بالرجل أو الجند. هذا الرجل مثلا يستحق الرجل قريبه. وهو يريد أن ينجي قريبه ويعمل يبدأ يطعم في أدلة الاثبات يطعم في عقل قريبه ويقيم الشهود على أنه مجنون هو هنا غير حكم الله لا إنما ابطل تحقيق المناط ألغى تعلق المناط على صاحبه هذا نقول كفر دون كفر وظل دون ظل وفسد دون فسد لكن جاءه صاحبه يتحاكم عنده وهو قاضي جعل الحكم الثابت عنه ان الزاني, الزاني محصن او بكر يدفع الف جنيه ويروح هو هنا اضطل الشرع غير المل الاول يرى ان حكم الله عز وجل القوين الوضعيه ان حكم الله عز وجل مثلا الزاني يرجم او يذلد فجاءه قريب الله وأراد أن يحكم فقال له هو حكمه الرجل فخاف على قريبه قريب يعمل يقع في أدلة الإسباب يتهم قريبه بأنه مجنون يقول فلان دم مجنون ويرسل الشهود أحضر الشهود فلان فلان ويقيم الشهود الزور على انه مجنون والجنون يدرأ الحد صحيح؟ او يقيم شهود الزور على ان فلان هذا الذي شهد عليه الزنا انه لم يكن متواجدا في البلد اصلا في اليوم دي خلاص ويدرع عنه حد لمصلحة لشهوة لكن هذا القاضي يرجع الى ايه في الاساس الى ان حكم الزنا هو الرجل او الجلد هذا كفر دون كفر وهو ظالم الفاتق اما القاضي الوضعي هو ايه الصورة الثانية الحكم الدائم عنده للزاني من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات بشروط معينة وضعها هذا كفر والأول كفر أصغر الثاني كفر ورده ولو في مسألة واحد لماذا يا أخواننا لأن كل مسألة من مسائل الشرع أمر الله فيها أمر الله تبارك وتعالى فيها ان كانت امرا بالانقياد له وان كانت خبرا بتصديقه كل مسألة مستقلة يعني حد الزنا ماذا الرجم او الجلد كما ذكرنا هذا واضح هذا الرجم او الجلد هو الحد السابق لو ان شخصا الغاه ووضع مكانه تغريد مئه جنيه سجن السنه هو في هذه الحاله أبطل تصديقه في القلب وأبطل العمل به هذا من أعظم المحادة لله ورسوله هذا واضح طيب قال هنا مما يذكر من الفروق بين تحكيم القانون وبين حكم غير الشرع في قضية معينة لأن بعض الناس من المرجع الآن جاءت وأخذ يعدد ليك يقول لك إيه طيب اترب حكم في قضية واحدة كفر دون كفر ما في قضيتين كفر دون كفر سلاث قضايا ما غير تلفي الشرع نصف الشرع نقول له لو غير مسألة واحدة لو جعل هنا التفصيل عند الله انتبه معي اذا حكم الحاكم بغير ما انزل الله في تفصيل ان حكم بغير ما انزل الله في قضية واحدة وهو يعلم حكم الله هذا ايه كفر دون كفر طيب ان جعل هذا اصلا وتشريعا عاما ولو في مسألة عليكم السلامة وبركاته يعني مثلا هو يطبق حكم الله عز وجل في السرقة او مثلا يطبق الشرع كله والسرقة قال لا احنا نغرموه الف دنين رز عنه لانه قبير ان الشرع مش كله قطعة واحده لا كل مسألة اوجبها الشرع يجب أن يؤمن بها العبد وطبقها قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لا أما لو حكم في قضية معينه مجتهدا واخطا فله أجر واحد وليس داخلا في الكفر ولا الظلم يبقى عندي من يحكم بغير ما انزل الله إن حكم بغير ما انزل الله في قضية واحدة ظالما أو لرشوة فهذا هو كفر دون كفر نزل إن حكم في قضية واحدة او أكثر مجتهدا وأخطأ فله أجر واحد المساله الثالثة ان شرع وعامل قانونا ولو في حكم واحد من أحكام الشريعة المجمع عليها هذا كفر مخرج من الملة وبناء على ذلك من ازال الشرع كله وحكم القانون الوضعي فهذا من باب أولى مرتبت طيب هنا ما الفارق بين تحكيم الشرع بين الحكم بغير ما انزل الله في قضية واحدة وبين الحكم بالقانون اسمع، والفارق بين تحكيم القانون وبين الحكم بغير شرع الله في قضية معينة بغير تشريع يعني بغير تشريع يعني مثلا هو حكم لشهوة لرشوة بس لكنه قر في نفس الامر ان حد السارق قطع يد لكن جامل هذا الرجل اخذ رشوة وارد ان ينجيه فتحايل له في الحكم قال من عدة وجوه منها ان الحاكم بالقانون مرجعه الى غير الشرع مرجع الحاكم بالقانون الى, الى رقم المادة وانى نص الدستور ولا يستطيع أن يحكم بما يخالف هذا ولو حكم بما يخالف هذا فللمجع عليه ضعني أمام محكمة النقض التي تنقض ما حكم به الأول بل لو أن محكمة النقض أو ضلع عليه لو أن التفتيش القضائي ضلع عليه فبعد فبعده صح اذن مرجع الحاكم أو القاضي بالقضاء الوضعي مرجع ليس إلى الشرع اصلا ولا إلى الدين انما مرجعه لزبالة الاذهان التي جمعت من الشرق والغرب أما الحاكم في قضية بشهوه فمرجعه في كل القضايا إلى الشرع حتى في القضية التي ظل فيها يعني لما جاءه قريب لكي وهو سارق وقالوا يده هو لا يقول حكمت المحكمة ورائت المتهم او بتدبعي جنيه لا يقول هذا انما يقول ماذا السارقة حكمها قطع اليد لكن هذا السارق لم تثبت عليه الجناية كيف اقمنا الشهود على انه مجميل. خلاص اقمنا الشهود على انه كان غير متواجد في موقع الحادث تمام هذا واضح. لكن هذا هذا القاضي الظالم الذي حكم بشهوته يرجع في نفس القضية وغيرها إلى الشرع ولا لا يرجع هذا أول نوع أما من حكم في مسألة أو مسألتين فمرجعه إلى الشرع حتى في نفس المسألة التي خالف فيها فانه حكم بشهوته أو لظلم أو لمصلحة شخصية مع اقراره بأن حكم الله هو الصواب فخالف في حيثيات الحكم لا في أصله الحيثية هي تحقيق مناط الحكم انزال الحكم على المعين يعني في تطبيق الحكم الشرعي على المتهم ومن الفروق أيضا أن الحاكم بالقانون يصرح بأن حكمه اعدل الأحكام وأن قضاءه انزه قضاء بل يعاقب من يطعن في حكمه المناقض للشرع أما من حكم في مسألة واحدة فهو مصرح بأنه حكم بأن حكم الله هو الافضل وهو الواجب وإنما حمله على ما فعله الرشوة أو المعطية ونحوها يعني لما تنفرد بالقالو الظالم ده أنت على جنبه تقوله يعني أنت بتكذب وتقول أن الخلال ده مجنون إذا كنا لو أنت عارفين أنه مش مجنون يقولي طب هنعم ليه أنا عارف أن أنا أغنق بس عايزين مش عايزين لو قطع إدراعة دهي رايلي قريب وقال الفشن صح لكن انفرج بمن من قضاة القانون الوضعي لا يصرح لك بان ما هذا انفرد من شيء من حكم مش هتقدر تنفرد ما في انفراد انفراد هذا عزكم الله يكون في المعتقلين صلى عليه فظرقته وهذا حق ومنها أن الحاكم في مسألة بشهوته لا يجعل هذا الحكم الجائر هو الأساس لا يجعل الحكم الجائر الحكم به هو الأصل إنما الله عند الحكم بالشريعة حتى في قضي في نفس القضية دي قال ولا يجعل الظلم قانونا يطبقه في كل الأحوال بخلاف الحاكم بالقوانين يجعل ويرسخ حتى إن عندهم هم ممكن يحكم أي حد ما اشترطش يكون قاضي ولذلك أنظر في قضاتهم فجد لا أخلاق ولا ديانة بل ولا عقول أصل ليه لين أنظر وقانون. بل نصوا على امر عجيب جدا من شدة جهلهم حتى من الكفر الذي هم فيه انهم اوجبوا على المحامي ان يدرج في مذكرة المرافعة نص القانون والمادة لانهم مش مذكرين صح يدرج نص المادة في مذكرة المرافعة بناءا على المادة رقم كذا من قانون النقد وتعديلاته برقم كذا وحيث أن نصت على عدم شرعية الإجراءات التي حصلت وقد نص على ذلك المشرع في شرحه لكذا وهكذا هذا معلوم عند من يمارس هذه المهنة إن شاء الله أن تبع المسلمين أجمعين ومنها أيضا أن الحاكمة في مسألة ونحوها لشهوة أن الحاكمة أن الحاكمة مسألة ونحوها لشهوه يقر بأنه ظالم وعاص لله في حكمه بخلاف الحاكم بالقانون فإنه إما معرض عن الحكم الشرعي بالكلية ليس في ذهنه ولا يدخل في عقله قال الله قال رسولنا لا هذا وإما معاند له يرى أن تحكيم القانون أصلح وأنفع على قسمين طرفاً قاضي أصلا أهم شيء المنصب والمكيفات والاموال والوجهة الاجتماعية والمساكن والمشروعات هذا اهم شيء عنده ولذلك دخل القضاء ودفع الرشوة المقررة ودخل القضاء هذا نوع ما يهمه معنى واعراضه هنا ليس اعراض الجاهل لماذا؟ لأنه اولا تعلم مادة في كليات اسمها مادة الشريعة الإسلامية ثانيا يعلم أن الشريعه شيء والقانون شيء ثالثا أن هؤلاء يعتبرون من مثقفي الدول يعني فتيحت له السبل العلم لم تغلق عليه ليسوا من أصحاب العقول الضعيفة وليسوا ايضا من من حجب العلم عنه بل هم قراء بل هم يلتهدون في قراءة القانون وقراءه مستلزماته والاطلاع على القانون الدولي وقانون الأمم المتحدة بل والاطلاع على مذاهب القانونيين في شتى بقاع الأرض بما لو بذلوا ربعه او عشره في الاطلاع على الشريعه لكانوا من العلماء لكانوا من علماء الشرع اذا هذا قسم والقسم الثاني وهو المعاند الذي يعلم إنه على ضلال وهو يصر وهذا اظهر لك متى لو تقدم المحامي وطلب تطبيق الشرع في مساله اذا كان القاضي لطيف يكتب له رفض على المذكره واذا كان معاند ممكن يسجنه تمام وممكن يحاول التحقيق الفصل ويتنزع منه كامل المحاماه المهنة. قالوا أفضلهم من يعلم الحكمة الشرعية ثم يخالفه ويتبع القانون متعمدا في سائر أحكامه طلبا لعرض الدنيا والله جل على قد قرر أن من طلب الدنيا وبدل دينه أنه يكفر قال الله تبارك وتعالى في شأن الكافرين قال إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ونهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرى وان نرى لهذ القوم الكافرين ومنها ايضا ان الحاكم بالقانون يرى انه ملزم لسائر الحاكمين والمتحاكمين القانون بتاعه ملزم للكل ولا يجوز الخروج عنه بحال بخلاف الشخص الظالم المخالف في مساله مع التزام حكم الشرع دائما يعني القاضي اللي طلع جريبه ده قاضي الشرعي لا يقول ان من الاصل ان كل واحد طلع جريبه لا إنما إيه ألاحظ حكم الشرع عنده. ومنها أن الحاكم بالقانون يلزم سائر الأضراف قضاة ومتنازعين على رد الحكم إلى رقم المادة والقانون فيكون بهذا قد حكم بقاغوتي بل ونصب نفسه قاغوة مثل حكهار الكعان في الجاهلية كحوي ابن أخطب وكعب ابن الأشرف وغيرهما ومن تأمل الآيات في سورة النساء وسبب نزولها تبين له الفرق جليا وهي قوله تعالى على امطار الذين يزعمون انهم آمنوا بما ونزعيك ومن ونزعي من قبلك يريدون ان يتحاكموا لقاغوت وقد امروا ويغفروا به ويرد الشيطان ويظلهم ضلالا بعيدا ومن الفروق ايضا بين الحاكم بالقانون ومن حكم في قضية واحدة او قضيتين الشهوة ان مرتكب الكبيرة عموما وهذا اصل مهم جدا وفارق مهم جدا لا يكفر إلا باستحلالها لماذا؟ لأن له غرضا في فعلها مع اعتقاد تحريمها، وهو ما يتعجل فيها من اللذة وله دافع قوي وهي الشهوة الجامحة مع كونه في نفس الأمر يتمنى أن لو لم يفعل ثم هو بعد ارتكابه الكبيره يلوم نفسه ويندم على فعلها ويقر أن ما حمله عليها هو الشهوة للاستحلال وأما الحاكم بالقانون فلا يتحقق شيء مما سبق فيه لا قبل العمل ولا بعد العمل بل ليس له في تحكيم القانون لذة ولا شهوة سوى معاندة الشرع أفضل ورد حكمه وإعجابه برأيه ودستوره الرشيد كما بل يصرحون بأن تحكيم القانون هو العدل وهو الذي يصلح حال المجتمع وهو السياسة العادلة كما يصرح بذلك كبار طواغيتهم ومشرعيهم وغيرها من الفروق التي تظهر بالتأمر والنظر في الأدلة الشرعية وأنا أقول هل من يحكم بالقوانين اليوم يرى نفسه ظالما عاصيا مذنبا أم أنه يرى أن قضاءه عادل النبي لا تسريب عليه ولا تعقيب على أحكام ولا يجوز طعن فيها أو التعرض لهيبتها هذا واضح فإذا وجد فمن وجد حاكما أو قاضيا يحكم بالقوانين وهو يرى نفسه من الضالين المذنبين، فليدلنا عليه وليعرفنا به حتى نبعث معه تلك المسألة العقلية والصورة الخيالية التي يريدون جعلها أصلا في المحامات عن الطواغين الذين يحاربون الشرع ويردون أحكامه علمية بل ويعاقبون من يجعو إلى تطبيقه هذا واقع أيها الأخوة نعم وهذا وإن لم يقرف كفره عن ملة فإنه معصية عظمة اكبر من الكبائر كذناء وترك الصدر والسرقته واليمين الغموس وغيرها بين معصية سماها الله في كتاب كفراء أعظم المعصيات لم يسمها كفراء نعم إن الله ذلك انتهت أستاذ الشيخ بهذا ونبدأ فيما جمعناه من التقريرات حتى نصل المغرب نعم من تقريراته رحمه الله التي كتبها الشيخ عبد الرحمن بن قاتل وهي القوانين نقض الشهادتين وما قيل كفر دون كفر هنا الشيخ يفصل بين ما هو كفر دون كفر وما هو ينقض الشهادتين نعم القوانين مثل ناخذ العلمين الاعتقاد انها حاكمه وسائغه وبعضهم يراها اهون آه. فهؤلاء نقضوا شهادة محمد رسول الله ولا إله إلا الله أيضا نقضوها نقضوا شهادة محمد رسول الله كما ذكرنا بأنهم لا يردون التحاكم أي الله ورسوله وردوا الحكم أي الله ورسوله هذا من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله فلا وربك لا يؤمنون قال من انشال بشهاده الله أن لا اله الا الله لا اله غير الله كما انهم نقضوها بعباده غير الله نقضوها بماذا لانهم اطلقوا وجعلوا الطاعه لغير الله والطاعه لا تكون الا لله جعلوا الطاعه للمشرعين الدستور والغوا طاعه لرب العزه الله فهم إلى غير الله مع وان حكم الله هو الحق فهذا الذي يضر منهم المره وله يعني ليس اكثر من مره يعني ان حكمه مختص بالقضيه المعينه التي خاض فيها ولم يجعل هذا حكما عاما في ابطال الشرع ووضع الظلم والفسق مكانا وأما الذي جعل أوانينا ترتيباً وتقضيع فوكل وإقال وأقانة وخف الشريعة لماذا؟ إنه غير الشريعة وأوجب على الناس ما حرمه الله وحرم ما أوجبه الله قال الشيخ الإسلام الجميح رحمه الله في سينية والإجابة والتحريم ليس إلا لله ورسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا ما يسمى التشريع العام يجعل هذا أصلا يحكم به الجاهل والعالم يحكم به القاضي وغير القاضي يعرفه القاسي والدان يصير هو المرجعي قال وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندا ولرسوله صلى الله عليه وسلم نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداذا أو بمنزلة المرسدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وهو من قيل فيه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا واضح ففارق بين من حكم في قضية واحدة أو في قضيتين بهوى أو لرشوة أو شهوة هذا حكم في قضية معينة يا خوان. هذا لم يشرع حكما عاما مصادما لكتاب الله ورسوله رسولة. هذا لم يشرع حكما عاما يعطل فيه الحكم الشرعي من من شرع ولو مساله واحد يكون مرتدا ففرق بين والمجد والمجد. هو المرجع. فهذا حكم عن النبي هذا من تقريراته رحمه الله يعني ما معنى السلام؟ يعني جعلوه مرجح جعلوه هو المرجع جعل القانون الذي سنوه هو المرجع وابطلوا مرجعية الكتاب والسنة بهذا العمل ابطلوا وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وأحلوا محلها وجوب الرجوع إلى القانون الوضعي وإلى الدستور فبذلك ابطلوا قدسية الكتاب والسنة وجعلوا قدسية لقوانينهم وذفتيرهم وهذه ردة بخلاف من زل في مسألة وأخطأ لشهوة ولشبهة أو, أو حكم في مسألة واحدة أو مسألتين لرشوة أو شبهة هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم أما من شرع الباطل وأبطل الشرع فهذا كفر بالله تبارك وتعالى يعني ايه يحكم في كل الشرع كل الأحكام بالشرع وجاء في حد السرقة قال السارق بدل ما تقطع يده سنجعل حكمه أن يدفع ألف جنيه غرامة هذا ردة عن الإسلام هذا ردة عن الإسلام نعم قال <تصفيق> عبادة الطاعة في أقسام عبادة طاعة أقسام لماذا إحنا قلنا إليه هناك أن ضغوط ضغوط حكم ضغوط عباده ضغوط طاعة ضغوط الطاعة متى يكون كافرا ومتى لا يكون كافرا اسمع أولا نقر على نفسه أنه عاصم ومذنق وعاصم ومذنق وأصر صبرته المعاصي في أنه لا يصل يليكم وهذا من الذي يحكم دائما بالقانون ثم حكم في مسألة اللهوى أو رشوة معذرة الذي يحكم بالشرع ثم حكم في مسألة ما لهوى أو لرشوة بخلاف الشرع فهذا كفر جرقوث ثانيا أما إن كان لا أدري فهذا فيه تفصيل من كان اقصد الى أرض البضاعه فهذا هذا الواجب فواجب السؤال وان الذكر اذا لم يعلم نعم والنبي عليه السلام في هذا قال القضاة ثلاثه في النار وقاض في الجنه فأما فرجل قضى عرف, عرف الحق ولم يقض به فهو في النار ورجل لم يعرف الحق ولم يقض به فهو في النار ورجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنه لان منصب الحكم والقضاء يا لا يجوز أن يتولاه كل من هب ودب ما يقال بعد ما تولى القضاء هو جاهل يعذر بجهله لان منصب القضاء هو تنفيذ حكم رب العالمين في الدماء والاموال والاعراض ما يعذر فيه الشخص بجهله اذا تصدر وجب عليه قبل ان يتصدر يتعلم ويعرف الحلال والحرام والصواب من الخطا لكن بعد ما صدر والله جاهل أصل الرجل لم يدرس العلوم الشرعيه دراسه مستفيضه فما الذي حمله على ان يقضي النبي عليه الصلاه والسلام جعل من اقسام القضاه الذين في النار قاضم جاهل الحق ولم يحكم به هذا في النار نعم خلافه. واذا علم انه خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يتزلف فهذا تلك اكبر مثل القوانين المتخذه في المحاكم من هذا الفار جعلوه مثل الرسول تكتب فيه السبوء أن الحق لله والحق لله والقانون الذي والقانون من فرنسا يجعله مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لأن معنى الشيء أن محمد الرسول لله تحكيمه فيما يقرأ من القضايا والوقائع فمن أنزل القانون منزلة الرسول برد سائر النزاعات إليه لأن الله قال ردوا إلى الرسول فلا وربك لا حتى يحكموه فالقانون يقولون لا يؤمنون حتى يحكموا القانون فانزل القانون منزلة الرسول فقد تفر بالله تبارك وتعالى كما قال سبحانه فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يدو في أنفسهم حرجا ما قضيته وسلم تسليما فانتفاء لازم يستوجب انتفاء الملزوم ولابد فإذا كان تصل السكوك الحق لفلان والحق لفلان بل والعياذ بالله الآن صار يحكم على المسلم بالسجن إذا قتل كلبا هذه قوانين مسلمين. برد عند دين الإسلام. دين من هذا؟ هذا لدينا اليهود ولدينا النصارى ولدينا المسلمين. نعم. كمل.